وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّتُ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 بعدهم أفتهلكون بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وَٱلْعَلَىٰ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنْسَلَخُوا۟ مِنْهَا فَٱتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَٰوِينَ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه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 ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلِّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وأملي لهم إن كيدمتين أَو لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِنْ جِنَّةٍ إِنَّهُ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون